بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا, على, آل على سيدنا محمد العالمين سيدنا محمد النبي عليه وعلمنا من فعل وانفعنا إنا علمتنا وزيدنا علم وتب علينا لك أنت التواب الرحيم وسلطنا وسلم ودارت على سيدنا محمد النبي عليه السلام نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا وصلنا إلى النوضوع اليوم عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وبدء إسلام الأنصار عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وبدء الإسلام الأنصار الفترة في الماضية من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشها بعد بعثته حوالي تسع سنوات أو عشر كفاح ومعاناة هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمعاناة التي لقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد أهله وعلى المجاورين من أهل الطائف كانت شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لأنهم هاجروا إلى الحبشة. فكل هذا العناء وهذا الصبر الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتمكن اليأس من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قلب أصحابه وإنما جاهدوا وصابروا وصبروا مبئزا الدعوة تحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى معاناة ولا نتعجل النتائج إنما من زرع زرعا فإنما يحصل صمار غرسه أو زرعه بعد مدة لا تقصر وقد لا تطول ف النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يتتبع القبائل العربية التي كانت تأتي لبيت الله عز وجل البيت الحرام للحج بذلك إذن وعليكم السلام, عليكم السلام. كان هناك مواعيد يتركبها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحأ للناس حتى يبلغهم رسالة الله عز وجل فكان يلتقي بهم في أيام الحج ويعرض نفسه عليهم ومعروف إن الناس الأكباع عليكم السلام بيبقى حاطين في بلهم الدنيا يعني الدنيا في بلهم أكثر من الآخرة لأنهم كانوا لا يعلمون عنها شيئا فلذلك لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على بعض القبائل العربية في موسم الحج تفرس فيه نفر يعني فاطن إليه مجل قومه أنا لو أخذت هذا الفتى من قريش لنتصرت به على القبائل كلها وأخذ يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بتغير نفسك علينا وتقول لنا لو خارجت معاكم أو قد تني معاكم وتحموني فالله عز وجل ينصرك على العرب ولكن ماذا يكون لنا هل هاللحنا لما نخذك وننتصر عليهم وبعد وفاتك تكون القوامة والإمامة لنا شرط فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أمر الله عز وجل يؤتيه من يشاء يعني لم يعطهم شرطا أو جوابا لهذا الشرط حتى لا يلزم نفسه وحتى لا تكون النصرة نشوبة بأمر دنيوي وليست فالصة لوجه الله عز وجل وذهب هذا العام وفي العام التالي التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة نفر من الأنصار يعني من المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعرض الأمر عليهم ويقول لهم أنتم منين قالوا إحنا من الأوس والخزرك هل أنتم أولياء لليهود قالوا نعم فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم ولما انتهى صلى الله عليه وسلم من العرض نظر بعضهم إلى بعض بس هو دهو اللي اليهود بيتكلموا عنه لأنه اليهود من طبعهم بذر الشقاق والنفاق بين الشعوب حتى يعيشوا فعملوا خلاف بين قبيلتي الأوس والخزرج ثم قاعدين معهم في المدينة والدروب في المكة في المدينة وعند العرب عموما كانت تقام لأتفه الأسباب وتمر للعديد من السنين يعني من السنة ولا اثنين على جمل يقعدوا يحاربوا بعض أربعين سنة هذا بسبب تأليب اليهود وبغضهم وكرههم لمن يقيمون معهم. المهم عندنا إنه لما كان اليهود بني عيسى وغيرهم لما كانوا يتغلبهم ولا يغلبهم يقولوا لأهل الأوس والخزرك سيأتي نبي هذا الزمان. وسننضم إليه ونقاتل معه ونغلبكم به فهما استرجعوا المسألة بدء وهم عند النبي عليه الصلاة والسلام في بد العقبة الأولى العقبة الأولى أو البيعة العقبة الأولى ل قال لإن النبي جبلهم في العقبة والعقبة دي مكان بين مكة ومنا اللي احنا بنقول عليه الرم جمرة العقبة اللي راح يحيط واللي يروح ربنا سبحانه وتعالى وعيدهم إن شاء الله يجب إذن التقى بهم في هذا المكان واتكلم معاهم ستة شباب وقالوا لبابا إحنا آمنا وأسلمنا ولكن لا نقطع قولا معك أو عهدا معك حتى نرجع إلى أقوامنا فنعلمهم بهذا الأمر المسألة إن البيعة دي كانت بيعة على المبادئ السلمية اللي هم يقولوا يا بيعة النساء ايه بيعة النساء او البيعة السلمية دي قال بيعة لا قتال فيها يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحن الله اعلم فين علمتم ايه ه، فلا ترجعون إلى الكفار، لون حلوا لكم، ولا يحلون لون. قال أيوة. يبقى إذن دي البيع بتاعة النساء إذا جاءك المؤمنات وبيعانك على الله شطن بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين ولا يقتل أولادهن، ولا يأتينا بفتنة بيننا بين أهل ورجلين، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهم الله. إن الله. إذا ذكنت البيع بيع سلمية على المبادئ الأساسية التي يلتزم بها كل من المهاجرين والأنصار للبيع. قال تابوا بعده قالوا هم بشين بعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. شاب في مقتبل حياته من أسرة غنية مرفعة ولكن الله عز وجل حباه بالإيمان وحفظ القرآن فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معهم سفيرا له يعلمهم الكرآن يعلمهم ايه حبيبنا الكرآن يبقى اذا الكلام اللي احنا بنتكلمه ده بيدل على إن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض للمتاعب وللآلام وللكل صنوف العذاب ولكنه تحمل وصبر ونتيجة الصبر بدأت تؤتي ثمارها فأول صمر من سمرات صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مدة عشر سنين تقريباً بل بدأت تؤتي سمارها بأن أول ستة من الأنصار من المدينة يعلنون إسلامهم ويذهبون إلى قومهم ومعهم كأسيس أول سفارة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فمصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة بل يعني بقى هو مش رايح يقول لهم كلامه بس. نعم مع الستة لانه رجع حاضر يا رجع مع الاثناشا مع مع وسبعين ورجع ثاني يعني رح سنة ودي سنة اتحولان حاضر يا رجع مع الاثناشا يعني هو جاء راح مع الستة الأول ورجع مع الاتنين سبعين مهم سنتين يا أستاذ بيعت العقبة الأولى وبيعت العقبة الثامن فبيعة العقبة الأولى دي هي كانت بيعة السلم وراحوا ومعاه المناك وابتدى يعلم القرآن لما رحنا كمولانا ما حدث إنه تعرّب أيضا للعزّ، وكان يدخل عليه الرجل لأنه ابتدى يعلم ما من بيت من بروت المدينة، إلا وكان فيه طالب أو تلميذ عند مصعب بن عمير. فلما فشى أمر كان يدخل عليه الرجل وفي يده الحربة، يعني دخل عشان يقتل. فلمّا يجلس ويسمع القرآن يلقي الله عز وجل في قلبه اطمئنان فينطق بالشهادة وده اللي احنا عاوزين نقوله انه العملية مش عملية كلام وبس او نقوله له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإنما بيعمل بمنجِبها بايعوني على ألا تشركوا بالله بيع النساء لأنه لما النساء ما كانواش جون ولا حاجة إنها هي إكمن البيعة السلمية وهي نفس البيعة التي نزلت في القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة النساء فسموها بيع النساء لأنها جاءت في القرآن الكريم إذا جاءك المؤمنات ورأي عنك على ألا يشوفنا بالأشم ولا يشجعنا لازم هيدي المبادئ اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام للست اللي كانوا في مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى رجعوا ومعهم مصعب وبدأ يحفظ الغت لما جاء العام التالي. على تنسيق جم اللي قبل النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وسبعين رجل او واحد وسبعين رجل وامرأة بذا إذا المرأة زي ما أنتوا بتقولوا باعتبارها نصف المجتمع والمرأة المعينة والخلافة اللي أنتوا بتقولوا ده. قال ايوه قال كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقوم الوفد ده قال ايوه بيجو ازاي قالوا جم ايضا مع قافلة للحديد على منهج الحج الذي كان موجودا قبل الاسلام ان احنا جلنا في اول سيرة كده مش جلنا كده ولا ايه كانوا يحجون بيت الله ولا, ولا ما يحجوش أيوة وكانت لهم تقوسوا أشياء إنما المهم لما جاء الإسلام خلصت وهم جم مع الناس على طبيعتهم قال يعني قال هو داء الوفد عشان لا يجوشوا وينكشف أمره قال إذا هم وعدوا النبع السلام قالوا له السنة الجاة في موسم الحق هنيجي فلما جم مجوش الاثناشا الستة ده جم وسبعين واحد وامرأتين او واحد وسبعين واحد وامرأتين طيب هم عاوزين يجاب النبي عليه الصلاة والسلام مدى كبير يعني هربما مفهوم قالوا احنا اتوعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له على المكان والزمان المكان هو مكان العكبر والزمان قالوا بعد سلس الليل الأول ما يعني؟ قال عشان يوهم القوم اللي معاهم أنهم ناموا معهم ثم أخذوا بعد ثلث الليل يتسللون ويستخفون يعني كده مشى على طراطف صباح وزمنتر بجوه وذهبوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا معه بالفعل وهنا كانت بيعة العقبة الثانية بيعة حربية لقل إن هم اتفقوا فيها على إن هيمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو ذهب معهم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأنفسهم وأموالهم يعني على الحماية والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحماس اللي بيحصل أحد الوفد اللي جاي لما سمع إنه في مبيعة على الجهاد والحماية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو شئت لنميلن على القوم بسيوفنا يعني انت لو عايزنا نعلن الحرب للوقته وفي المكان ذهب وعلى كل قبائل العرب هنا بنعلن نعلم الحرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا طب وبعدين بل الكلام ده مش كلام بل يعني بل ده ارتباطات يعني بل يعني وثيقه يعني يعني دستور يعني يعني منهج يعني المنهج اللي وضع في هذه الليلة بل ايه قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الأولى كانوا إطناشر مولانا مش ستة أنا المسائل بجأة قالوا كانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اخرجوا لي منكم إثنى عشر نقيبا أنا عاوز إطناشر واحد منكم قلوا لي، قال عسان دول يكون نقضاء يعني أماناء على أقوامهم وكفلا عنهم يعني يعني يعرضون مشاكل المجتمع الذي يعيشون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قلواهم لاثناشر دول. يبدو كفلاء عن أقوامهم يعني لاء عن أقوامهم في عرض المسائل والمشكلات التي تعن لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة يقول شكواه وإنما يقول شكواه من خلال الممثل الشخصي لهم اللي هم تسعة من الأوس من الخزرة وثلاثة من الأوس مبلهم أنتم تكونون كفلاء على أقوامكم كما كان الحواريون أنصار عيسى ابن مريم عليه السلام كفلاء على قومهم وأنا اللي هو صلى الله عليه وسلم كافر على قومي يبقى إذن ده تنظيم وترتيب ومواعيد وميساك عشان تنخط الدستور الجديد بتاع المدينة الذي يسير عليه الله صلى الله عليه وسلم والمهاجنة والأنصار في المدينة عشان يبدأ كل جماعة أو كل نقابة أو كل هيئة منها من يمثلها عشان لا يقولش لا احنا مهمشين لا إحنا جلأ كل الناس لهم مجموعة لها جماعة تمثلهم وده اللي إحنا عملينه في القوات المسلحة وإنا مش عملين كده السرية والفصيلة والكلام ده والنقل كله ده معمول به قال هو ده التنظر مش جاي من جديد يعني ولا خالف فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ منهم العهود والمواسيق على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم وأنفسهم قال أيها قال رجرة مناموا مع قومهم ولكن الأمر تسرب إذا ابتعوا والعرب والعراب والجمعية كده لما بسربوا الأخبار فسرب الأمر إلى قريش أن أهل يسرب اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا الشائعات تسري في الأمم كالنار في الهشيم أسرعوا هم جايين عليهم عشان يقرضوا عليهم انتم جايين تاخدوا محمد وتخرجوه منا وإحنا هو تبعنا وإذا تخشوا بيتنا وتاخدوه كذا وكذا فالأيوان يبقى إذا نخل بالكم الناس المسلمين اللي اعلن اسلامه ومراح جبل النبع عليه الصلاه والسلام ورجع ساكتين ما بيتكلموش والناس اللي ابتدوا يردوا على قريش المجموعة كلها وقتيه حصل قالوا ليل قال لا ناس من قالوا احنا كلنا نايمين بس الكلام اهو كلنا نايمين مع بعض مصحين مع بعض ما حدش منا غادر فأصحاب العمل ما اتكلموش عشان ايه عشان ما يكذبوش فمن ولا ايه إنما توجيه الله عز وجل وإلهامه لهم إلى هذا العمل إنه جعل الجماع الآخرين رهير وغطاء يرد عنهم فردوا عليهم بلوا إحنا حدش منا غابر وهذا لا يصح وإحنا ضيوف عندكم وما ومصحش تعملوا فينا كذا كذا كذا كذا فكان ينظر بأسحاب الوفد أو العدد من الوفد بعضهم إلى بعض ولا يتكلمون حتى لا يأثموا بالكذب وإذا برضو من عناية الله عز وجل بدعوة رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم اذا بنقول ان المسلم عليه ان يأخذ بالاسباب ويترك النتائج على الله فعشان كده بنقول ان الاسباب جل اغذوا بها ودافعوا من أجلها وعزبو من أجلها ولكن النتائج لم تكن في أيديهم وإنما في يد الله عز وجل يعطيها لمن يشاء فذا الأمر إن احنا عاوزين نتكلم عنه في إنه في المدة الص... ال... ال... ال... الـ مدة الصـ الـ اثناشر سنة ولا العشر سنوات اللي قعدهم النبي عليه الصلاة والسلام كان عندنا عبر وآيات لابد أن نأخذها من هذا الدرس فعندنا سؤال بقول ماذا تع... تكتبوا ليه ماذا تعرف عن بيعة العقبة الأولى وبما تتسم وبما تتسم هذه الفترة الفترة دي اللي هي من عرض النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيعة العقبة الأولى لماذا تتسم هذه الفترة وما هي الثمار المترتبة عليها الفترة دي كانت فترة عصيبة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه ملاق أشد صنوف العذاب والإيزاء ولكن الفترة دي مع صعوبتها أثمرت وأنتجت أنتجت يا مولانا بل يعني الإسلام عاوز يعلمنا إن التعبد مش كلام إلا ما التعبد إيه ترديد عمل كان سهل أن احنا نقول للناس شهادة إلا الله وإنهم حمد رسول الله وخلص إنما عشان تعبدوا لله يعني يعملوا أعمالا يسابوا عليها ويحقق النبوة ويحقق شريعة الإسلام على أرض الواقع لا بد من أن يعمل وعشان كده بايعوا على ألا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا بل يعني التزم الاتزاما سلوكيا وأخلاقيا في واقع المجتمع يعني هو كان بيشرب الخم يبقى ما يشربش. كان بيعمل كلام مش مظلوط ساركا يبقى ما يسركش قال يبقى إذن يقف أباه عن المجتمع حتى ينظر الناس إليه على أنه شيء طيب وجميل وقدوة نقتدى بها إنما لو كان بيقول ألا أشهد إلا إلا الله محمد رسول الله ومبيعمل أعمال غير المسلمين إذا لا يعرفه أحد ولا يقتدي به أحد وإنما هو كعامة الناس فنحن مش عاوزين الوضع ده عاوزين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعمل بمقتضيات هذه الشهادة بأن يكون إنسانا له منهجه الخاص الذي لا يؤذي المجتمع ولكن يحميه ويكون خدوة يتبع أينما صار وإنما حل. فعشان كده بنقول إنه السمار اللي جت في هذه الفترة بل أول هذه الفترة إنه النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى يوسع دائرة المعرفة الإسلامية. ابتدى يوسع دائرة ااا يعني مصعب بن عمير قال لما طلع قال ااا قال ابتدى يعلن إعلان عام للناس عند اللي ما كانوا يشعرفوا الإسلام فبيقول لهم الإسلام بيقول كذا كذا كذا كذا لا يقول كلاما وإنما يقول كلاما وعملا يبدأ أول حاجة توسيع دائرة معرفة الناس بالإسلام ومنهجه وخططه في الحياة قال أيواء قال يعني إيه قال يعني لما تعلم الناس منهج وما تعلمهم شيء تقتصد على الكلام بس قال إذاً يوجد من الصعوبة اخترافهم يعني لما ابنك ولا بنتك نشأتوا على الإسلام قال أيوه معرف قال جل لما يجي يمشي مع ناس مش على الاسلام قال يبقى فيه شيء من الصعوبة بل لانه الابن والبنت اللي انت علمته حصنته فبتصرف بالفطرة فواجف حجر عصرة في سبيل انه غيره من الاعداء غير المسلمين يخترقوه لانه بيعملها فطرة وطبيعة وعادة ماشي حبيب؟ ماشي قال ليه؟ مدى اللي تعب المستشرقين يعني المستشرقين طب هم بيعملوا زي مصعب بن عمير قال لا هم بيقولوا كلام بيقولوا إليه كلام إنما مصعب بن عمير ومن هو على شاكلته من أصحاب العمر قالوا بيقولوا كلام ويعملوا عمل فالكلام لما يبقى مطابق للعمل يبقى من الصعب لإفتراح إنما الكلام في وادي والعمل في وادي قال يبقى من أسهل الاختراح وعشان كده بيقولوا إن المستشرقين لم يستطيعوا حيلة ولا وسيلة إلى اختراق كل المسلمين وإنما على فائفة قليلة جدا من غير المسلمين ولذلك تجد هذا في إن العديد من المسلمين بل على الإسلام رغم كسرة الاستشراق وكذا ولم يتنصر أحد من المسلمين إلا على الكلة النادرة فمن ولا بالعكس لأكلات المسلمة لما بتروح دي وتعمل أعمال الإسلام عمليا وتتكلم بل بتجد الناس يدخلون في الإسلام إذن الفرق بين الكلام بس والكلام والعمل في إنه الإسلام عاوز نعبد الناس مش بالكلام يعني مش بالشعارات وإنما بالأفعال التي تؤيدها الأقوال حتى يكون الإنسان موزجا يكتدى به في سلوكه وطاعته وعبادته يبقى إذن يكف أزاو عن الناس ويفيض عليهم من خيراته بالمساعدة والبر والعطف والرحمة بل يبقى إنسان كريم بل الناس تتبعوه ويعملوا مثل أفعاله يبقى دي السمرة الأولى إن احنا بنعبد الناس وبنوسع دائرة الدعوة الإسلامية مش بالكلام, مش بالكلام وإنما بالأفعال وذا اللي خاض في المستشرقين لأنهم يقولون أفعالا هم مش مكتنعين بها ولذلك لا يفعلونها فلم تؤثر لدى المسلمين فإحنا على طول التبشير وكذا وكذا وكذا بل لم يؤثروا ولم يخرجوا كثيرا من المسلمين إلى غير الإسلام وإنما بالعكس ما فعله المسلمون سلوكا وواقعا أثر في الأمم التي يعيشون فيها وجاء الناس يدخلون في دين الله أفواليا على إثر أفعالهم وسلوكهم الواقعي فمأيام زمان زي ما هو موجود الآن المستشفى في القبطية قالوا بيعملوا إيه يجيبوا ببعاث المسلمين زي المستشفى ما بيعملهم بقى كده وينصروا الناس قدوموا فلوسوا كذا وكذا وكذا وكذا قال فكانوا بيجيولهم في المواطن لفها تجمع زي ما الند عليه الصلاة والسلام عم بس يفرقوا بين هذا وزي يبقى مثلا الزيارة بتاعت يوم الحج ولا بتاعت يوم الجمعة في المستشفيات مش الناس لخوش تاكل وتشروباس قال لا قال يستخدموها للاعلام للاعلام ولنشر الدين ولنفس السموم بتاعتهم فبيدهم الناس بقى اقعدوا هنعمل ندوة تحضرهم قال اه قولتهم بقى فلوس وكذا وكذا وكذا مستغلين حاجة الفكر فقعد الراجل يوئزهم وقل لهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهم قاعدين ساكتين وكلهم مسلمين فواحد زي ما احنا بنعمل كده تلقائي قالوا وحب الله قالوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اذا الكلام لا يؤمن اه الا اذا كان هناك عمل بما تتسم هذه الفترة عن بناهم هذه الفترة فيها معاناة وصعاب لاقوها النبي عليه الصلاة والسلام ونجدت أذكر مني في الكتاب على ان النبي هاجر إلى الطائف والمسلمين هاجروا اللحبشة وإذي كله كان كلام في صعوبة ولا ما كانش فيه صعوبة إنما الصبر والسبات على المبدأ امتدى يؤتي في الفترة الأولمية دية في عرض النبي على نفسه على القبر ماشي يا سلام الملاحظة التانية أو العبرة الثانية إنه زي ما احنا كنا بنقول إن الإنسان يعمل اللي عليه ويقف بالأسباب والنتائج على مين أيوة يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش في إيده إنه يؤلف بين الم... الأوس والخزرج إنما من اللي ألف آه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف ألف يبقى إذن ذا عون عون من الله عز وجل متمهيد من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يهيئ له الجو وينفسح الأمر أمام رسوله صلى الله عليه وسلم وبدأ أول سمرة من سمار الصبر كان في إن الأمور النبي كان من يعمل كذا وكذا وكذا, وكذا بل كل هذه الأشياء تحملها هو كان يعلم النتائج لا يعلم إنما من اللي مهد لقبول هذه النتائج هو الله وعشان كده الفكرة جاء منين بقى لأن اليهود قبل ما يقدم النبي عليه الصلاة والسلام بما عندهم من علم من الكتاب قالوا هو الزمن اللي هيجي في مين النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يخوفوا الناس وينتصروا بهم بالنبع على بعضهم على بعض صح الله كانوا يقولوا سيظهر نبي آخر هذا الزمان وسنكون معه ونتقتلكم قتل عادن وإرام مش كانوا يقولوا كده مولانا يقول إذن الكلام ده اللي عملوا اليهود هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكلفهم بأن يقولوا هذا القول أو يعملوا هذا العمل لهم أعداء إنما الله عز وجل أراد أن يمهد لنبي صلى الله عليه وسلم ويوطئ لتمتين دينه في الأرض أن جعل أعداء الإسلام هم الذين يخدمون الإسلام ماذا حبيبنا؟ يبقى ديه توقيئة يعني مقدمة كده وتمهيد على إن هم ينتصروا في النبع السلام قبل ما ولذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يعني هم كانوا بتوعظوا بعض على انه الكلام مش عندهم يعني حقيقة انما لما جاءت الحقيقة انكروا صح فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على كفروا يبقى إذن هم كانوا بيتوعدوا الناس بخدوم النبي قال عشان عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى ينصره وعشان كده هم كانوا الآداء الأولى لنصرة دين الله عز وجل ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم بكلامهم إنما لما جت الحقيقة على الواقع يبتد يعلم الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا ماشي حبيبنا أيها نعم بالبر والفابر يا سلام طبعا هنا الكلام على انه بني قريزة وبني نظروا بني قاعدة القبائل اليهودية اللي كانت مشهورة وهم زي ما قلنا كانوا بمكنوا انتشار الحروب واسعوا في الارض فسادا كلما اوقادوا نارا للحرب اطفاها الله فعشان كده هم ابتدوا يبشروا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه نبيه هذا الزمان وستتبعه الناس فقالوا لما يجي احنا نبقى معاه ونخلص على الفعل الباقية أو المناوئ آله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فرعنطوا الله على الكافرين ثالث حاجة يا حبيبنا اللي كانت في بيعة العقبة انه بالركز عليها برضو تاني انه اهل المدينة كان فيهم ناس كبار وتمسكوا بإسلامهم لأنه زي ما قلنا في البيعة بتاعة العطبة وقالوا الناس إن هم كانوا يمين معانا ومحدش راح كده ولا كده قال أيوان قال إلا إني قريش ما وسقتش بكلامهم وأخذوا يتتبعونهم فكان هناك اثنين او ثلاثة من الناس اللي كانوا جايين من المدينة اللي هو الوفد اللي كان جاي مع النبي عليه جاي يستكبر النبي عليه الصلاة والسلام نسكوهم عشان كانوا متأخرين زي ما تقول احنا ماشيين في طريق الاسكندريا وراحين طنطا ولبنها مو نسك قادوا العربيات بتاعتهم ومشي وناس بابوا كان فيها عربية متأخرة وقالوا بما نقعد على الجهو دي شوية نستريح ونخشوا دورة المية ونعمل كذا وكذا وكذا فمنهم اثنين تخلفوا عن هذا الطريق فمسكوهم وعذبوهم على انهم ثبت لذا كريش ان هم كانوا من الوفد اللي قابل النابع عليه الصلاة والصلاة هل يرجعوا عن دينهم امام بقى التعذيب والقسوة لانه دول من المدينة مش من مك يعني اهل مكة دارينا على الموضوعات دي يعني يخشوا كلهم من المعتجل ويطلع انما دول من المدينة لسه اول امتحانة هون مسكوا الراجل وعذبوه فالراجل اللي من قريش اللي مسكهم يعني واحد من الجماعة بتوع قريش اللي مسكوا الناس دي قال له انت متعرفش حد يا عم هنا عشان ينجف من العذاب ده قال لا والله انا معرفش حد لانه من, من المدينة وماليش حد قال يعني ما نقش أي علاقة بأي حد هنا من قريب ولا من بعيد بل آه افتكرت أني كان ليا أنني كنت بعمل أجير عند واحد من كرش، قال طبعا ما تقول اعلي اسمه صيح وقول أنا تبع فلان أنا تبع فلان قال لي عشان يسيبوه هو يعني لما العملية زادت عن حدها مع أعلن بإسم واحد من قريش فتركوه ولحق بقومه قال يبقى معناها إنه استبت على المبدأ يا حبيبنا لأنه ما كانش عاوز ونطبق خالص إنما اللي ساعده على إنه يفلت من المسألة ويفر من هذا العذاب إن واحد من قريش نفسها هو اللي دلوا على هذا الطريق للخلاص من هذا العذاب. ما شاملنا؟ يبقى إحنا عاوزين نقول إن إحنا عندنا أصحاب مبادئ ولا نتخلى عن مبادئنا واكتبها إذا كانت لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله مش شاملنا؟ لما أنا على عادات وتقاليد تخالف شرع الله وتمسك بها ويقول هو ده وأني مبدأي قال لا مبدأك هو كتاب الله وسنة رسول الله يبقى الكلام اللي أنت منعتانكه اللي أنت متمسك به واللي أنت بتبدي نفسك وروحك دونه هو كلام الله وكلام رسول الله في المبادئ اللي قلقتها إنما عشان مبادئ أرضية شيوعية ولا كذا ولا كذا ولا قال كذا لا ده ما تستهلش من انت تموت عشان فمن ولا ايه أيوة عشان كده بنقول نحن بنتمسك بالمبادئ التي تتفق مع شريعة الاسلام من قرآن وسنة يبقى دي اللي بنتمسك بها والموت في إنما لو كانت غير ذلك يقوم يصحح لأنه ذا باطل والله عز وجل يريد أن يحق الحق به بكلماته فلا بد أن نحن نتمسك بالحق وأن نموت دونه إنما لو كان الكلام أو المبدأ يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فلا يجوز التمسك به على الإطلاق. عندنا الرابعا إنه بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الأولى دي إنه ما تركش النبي عليه الصلاة والسلام بابا من الأبواب يستطيع أن ينشر منه دعوته صلى الله عليه وسلم إلا وطرقه يعني لازم مش مثلاً فتح باب يقول خلاص كفاوة والحمد لله مبس إيه دي وشه ده قال لا ما يرجو بابا من الأبواب ما فيش باب من الأبواب يشوفه إلا وطرقه قال لو انفتح له باب برضه يخبط على غيره وخبر مش انفتح له باب يقوله خلاص الحمد لله لا هو يريد أن ينشر دعوته في أوساع دائرة ممكنة ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل الأبواب يعني ترك يعني خبط كده ولما مردش رجع قال لا بيترك بقوة وبشدة حتى يلي إن استعصي عليه يبقى الأمر الله عز وجل من قبل بعض وإن فتح يبقى بأمر الله عز وجل وعشان كده بنقول إنه يبعد مصعب بن عمير إلى المدينة عشان يعلم الناس القرآن وقلنا إنه ده كان من أجود شبابها يعني قال يعني نحية علمية كويسة متفتحة حالة اجتماعية كويسة صراء كذا كذا ومع ذلك لما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه مات فبكى بكى صلى الله عليه وسلم للنعمة التي كان فيها بل لانه كان زي ما يقولوا كده كل يوم يغير البدل ولا الجاكتة ولا اللباس العام قال قال لما جاي موت قال ناله يعني قال ما وجدوش شيء يكفنونه به إلا الجلبية اللي هو لبس والجلبية اللي هو لبسها زي ما انتم بتعملوا كده قصيرة يعني لو غطوا رأسه تظهر أقدامه ولو غطوا قدميه ظهر وجه يابو احنا عاوزين نكافينه يا مولا بل امالوا ما نكافين نكافيته كده فيها قال لا قال يعني قال استشار النبي عليه الصلاة في الحالة هي ونعمة ايه قال غطوا رأسه الوجه قال عشان ايه قال عشان دي موضع التكريم ولكا اتكرمنا ايه بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. ومع ذلك لما يبقى الانسان على وجه الحياة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجه وعن كان ابنك ولا بنتك ولا امراتك ولا كذا ولا شاسك قال أه لا تضر بالوجه قال شان ده تكريم للآدم يبقى إذن غطوا رأسه طبوا رجلي ليه غطوها بالإزخر الإزخر نبات كده طيب ولو رائحة انتو شفت الكرينة اللي بتبقوا تعملوها في الكراسي الجلوس قلت عليك انا قولها عارفينها بجا ايوه <تصفيق> <تصفيق> لا ص فضلت شيء كم بيشتغل منجد كده طب احنا في لاوس سوا فضلت شيء يعني نبات من النباتات التي كانت تنبت في البلاد الصحراوية وعشان كده في الحج في الحج قال لو قطعت هذا الحشيش لفديت عليه لإنه دول بيقدو ويحمو بوف زي ما احنا كنا بنحمي أيام زمان ونولع به ونطبخه وكذا وكذا فقالوا إلا الأزخر عشان من التحريم فقال لهم النبع سلم إلا الأزخر يعني إلا هذا النبات يعني ليس فيه فتية عشان نبقى من الأشياء المباحة في الحج وفي غيره وفي غير الحج قال آه قال بس في الحج لا يقطع شجرها ولا يعد شوكها قالوا النباتات النبات قال يبقى كل فئة من الإنسان والحيوان والنبات دلقى. فهم النبات بيحتاجوه فلم يجك في الحج وبيدفع فدية فقالوا إلا يعني استثني لنا هذا من التحريم اللي يبقى في الحرم أيام الحج فقال إلا الازهر فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يغطوا قدميه بالإزخر اللي هو هذا النبات الذي يغطي او يستخدم في التقياء فهضبه رجلين مسعب بن عمير بعد وفاته رضي الله تبارك تعالى عنه وارضاه ماشي حبيبنا؟ ماشي الله؟ طيب إيه اللي باعة العقبة الثانية مولانا هي ما هي باعة العقبة الثانية وما الفرق بينهما العقبة الاولى والثانية ولماذا تأخرت مشروعية الجهاد؟ وما هي فكرة مشروعية الجهاد؟ إيه اللي مبنى